النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية دارت راحها فوق أناق العدى واستعصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشبت انشابت أنيابها لن تبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين. الخامس والعشرين من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك ضابط في الجيش المصري المرتد بسلاح القنص قرب مدينة رفح هلك وجرح من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في بلدة لبصيرة مقتل وإصابة عدد من عناصر جيش النيجر المرتد بالقرب من بلدة بحيرة شاد البداية من ولاية سينا هلاك ضابط في الجيش المصري المرتد بسلاح القنص قرب مدينة رفح بتوفيق الله تعالى استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة أمس ضابطا من الجيش المصري المرتد المقدم أركان حرب محمود منتصر في حاجز المطلة قرب مدينة رفح ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الشام هلكا وجرحا من البكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في بلدة لبصيرة من الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع المرتدي البكك في بلدة لبصيرة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه. وإلى ولاية غرب إفريقية مقتل وإصابة عدد من عناصر جيش النيجر المرتد بالقرب من بلدة بحير التشاد بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية لجيش النيجر المرتد بالقرب من بلدة بحير التشاد بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه. وأخيرا إلى ولاية العراق من ديالة بفضل الله تعالى استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة أمس عنصرا من الجيش الرافضي المرتد في قرية الإصلاح شمال جلولا ما أدى لإصابته ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك ضابط في الجيش المصري المرتد بسلاح القنص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 جنتها ترجو بها عيشا كريما سرمدا يا واهبا لله روحا حرة جودا وإقداما تروم الموعدا واطن إلى أعلى الآمن ذروة قد سر يشدها حاثثا منشدا لبا وأبلا لم يحد عن غاية قد صاغ من هول المنى يا مولدان سلع الوغى حتى ترى جمع الأعادي فينا نواحيها سدا. قد أقسم الأبطال أن لا يقعدوا حتى يكون الدين قد عم المدى دارت راحها فوق أناق العدى واستصالت أرواحهم كفردا حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبرد دارت راحها فوق عناق العدا واستصالت أرواحهم كفردا حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبرد